خصرياً على موقع نداء الإسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام wwwislam